بسم الله الرحمن الرحيم بنابي اخوای بخشنده مهربان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير گورے او ذاتي کہ هر چی د صلاتو پاشایے دست و او دا صلاة دار بسره موشتیک دا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور او ذاتيك مردنوجياني داهيناوا تاتاقي تامكاتوا ككردوي وهر اوا بالادستلي خوشبو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أوزاتيك حود آسماني دروس كردوا يقل سريك تونا بينيد أي شاكر لدروس كرا وكان إخواي مهربان ده هزنا ريچيك تاوبجي رو ورد برو بزان هزنا تواويك دبينيد صار كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسيب. دوبار تابجر يجلد ويك تعود برسواي ونا أمدد قريتو بولاي خاد ولقد زيّن السماء. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين سوين بي بيقو من آسماني دنيا من رازان دوتو بطري زوري أستيرا وجيراو من برزمي شيطان كان وآمادة من كرد وبوء وان لقيامت دا سزاي آقري وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المصير. وابو اواني كبي بروان بپروردگاریان سزاي دوزخ اماده كمنزلگاه چيزور خراپا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفو كات لو دوزخوا لورو نركيك دبستن واو جوج دخوات. تكاد تميز من الغيض كلما ما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير نزيك دوزخ لرقانا پارا پارا ببئه چند دسته یک بدرێنە ناویەوە ناوی و پرسیاریان کانی دوزخ پرسیارین لیدکن آیا پیغمبری چی ترسینر تان بو دنیا دا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیئن ان انتم الا في ضلال کبیر وتیان بەڵێ بۆمان هاتووە بەڵام بە درۆمان دەزانی و دەمان وت پێی خوا هیچی نەناردۆتە خوارەوە ئێوە بەس لە گومڕاییەکی گەورەدان وقالوا لەو کنا نسمع او نعقل ما کونا فی ئصحابی السەعید وە وتیان ئەگەر قسەی پێغەمبەرانمان ببیستایە یا تێ بگەیشتینایە امروا لهاورياني دوزخ ندبوين باعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد اترpean نل كيان كوابو دوري لمهربان خوابو هاورياني دوزخ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر ئەوانەی لە پەنهانییە لە خوای خۆیان دەترسن لێخۆشبوون و پاداشتی گەورەیان بۆ هەیە وئسڕوا قەولکم ئو ژهەڕوا به ن علیم بات لدور ئێوە قسە بە پەنهانی بکەن یان بە ئاشكرا بۆ خوا چونکە خواجور أجدارا بخدينهنيدلان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أي أو خوايك دروس كردوا أجعلهنهنية لكاتكذاك أورد بين أجدارا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإليه النشور خوأزاتك زبيب ورام كردون ديبقرن بقراغ ولا شانيا ولا روزي خوابخن وهرب لاي أو جرانوا أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور ايضا نيان لو خوايك لآسمان وكبتان بات اخوار وبناخي زويدا لكاتيك دا و دريا جيش بخوات بيت الارزين ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير آیا دنیان لو خواهی کل آسمانه کبایتون تن بنیاریت سر باور دزی خوا؟ آو دمتی دگن هرشی امتونا؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كانوا سوێن سوین بەڕاستی براستی او گلانی کل پیش ئەماندا بوون پیغمبرانی ایم ام بدروزن دانا داتون بو بە داتون وی لوان. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ آسيري بعلندكان ناكن بجورسر يانوا بابالكراويوا هنا راي نقرتون باو آسمان واخوانا بيه كاو باها موشتاك بينايا أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آي أوة شئ أوكسيك لشكري ايوة یار دەدات لە دادال لذیاتی خوای مهربان به هەر لە فری و خواردنان. اما الذي يرزقكم ان أمسك رزقه بل لذو في عطوه او و نفور. آیا وشی؟ آوکسیک روزی تن داد؟ اگر خوار روزی خوی تن لیب بل كوب آرزو دريجان دا بسر كشيو دور كوتنو لرئي راس أَفَ مَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آي أو كسي برواو بدما بكوه باشتر ريد اردكات يا يكك كقنزو قيد بروا بس ريقه ياك راست رواندا واللذي انشئكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده ولي لم ما تشكون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلهر خوا يك كردون وجيو تا و قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون بلهر خواي كاي وي بلاو كردوته ولا زويده وهرب ولي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بيبر واكان بقالتو دلين أم نبهتني روجي دواي كيد بق أجر قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يزنين أو روجها الله إخويا ومن تنهى التسنير ما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كاتيك ببروايا أو سزايا بديكر لنزيك خويا نوا تالد بروخساري أوانيك ببروابون وفيان دوتري أمه أو روجي كداواتا ذكر.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 الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين بل هر او خايب خشن د وهر بو فشتمان بستوا زال مولاد زانن كتشيل غمر ايتي قل أَرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمْ اگر آوی خواد نوتا روب چه بناخی زویدا